وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ وَلَا ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال 119. ومن الإنس يعوثون برجال من الجن فزادوهم رهقا 110. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن الله أحدا 111. لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا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 بيربه فلا يخاف بخسا ولا رَهَقا وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا وان من القاسطون فكانوا لجن مما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 وَأَنَّهُ لَمْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّهُ وَلَا رَشَدَ